وجعلنا من مَن يستمعون القول فيتبعون أحسنَهُ وأذخِلنا برحمةك في عبادك الصالحين أيها الأخوة المؤمنون مع الدرس السادس عشر من دروس أسماء الله الحسنى وإسم اليوم والإسم الذي هو مناط هذا الدرس هو المعز والمذل ولهذا الاسم مقدمة مهمة أرجو أن تكون واضحة في أذهانكم أولا الإنسان حينما فطره الله عز وجل فطره على أسس من هذه الأسس أن خلق فيه دافع الجوع خلق فيه دافع الجوع وهذا الدافع هو سبب بقائه وسبب استمرار الحياة بالنسبة إليه. لولا هذا الدافع، لا ترك الطعام والشراب، وانهار جسمه ومات من دون أن يشعر بحاجة إلى تناول الطعام. أما دافع الطعام والشراب هو يدفعه دائما إلى التزود بالطعام والشراب حفاظا على وجوده. أو حفاظاً على حياتي هذا دافع أودعه الله في الإنسان معروف لدى الجميل أما بقاء الجماعة بقاء الجنس البشري يحتاج إلى دافع آخر إنه دافع الجنس فما أودع الله في الرجل وفي المرأة على حد ثواء من أن يتجه كل منهما إلى الآخر إلى أن يتم الاتصال وقد شرع الله له الزواج هذا دافع آخر يدفع الإنسان إلى الحفاظ على بقاء النوع فالطعام والشراب يضمن بقاء الفرد بينما دافع الجنس يضمن بقاء النوع لكن علماء النفس وجدوا أن في الإنسان دافعا قويا جدا لا يقل عن دافع الطعام والشراب ولا يقل عن دافع الجنس هو دافع ما يسمى بالشعور بالأهمية أو تحقيق الذات أو تأكيد الذات ويمكن أن نسميه في هذا الدرس العذة فكل مخلوق لو توافر له الطعام والشراب ولو توافرت له الزوجة يشعر أنه لا بد من أن يكون مهما لا بد من أن يعتز لا بد من أن يعتز ولو بجسمه ولو بماله ولو بنسبه ولو بخبرته ولو بحرفته ولو بقدرته على الأذى ولو بجبروته هناك دافع فطري يدفع الإنسان نحو الاعتزاز، أن يؤكد ذاته أن يشعر الآخرين بأنه إنسان خطير بأنه متفوق أو بأنه عزيز السؤال الأول سهل لماذا أوجد الله في الإنسان دافع الطعام والشراب؟ الإجابة سهلة حفاظا على بقاء الفرد ولماذا أوجد الله في الإنسان دافع الجنس؟ حفاظا على بقاء النوت وإعمار الأرض أما لماذا خلق الله في الإنسان دافع الاعتزاز دافع تأكيد الذات دافع الشعور بالأهمية فالإجابة عنه أيضا قهلة هذا عون من الله عز وجل للنفس البشرية لعل هذا الدافع يقيها الانحراف. الإنسان أحيانا يخاف على سمعته يخاف على شرفه، يخاف على مكانته، يخاف على مرتبته، يخاف على درجته أن تخدش أن تمرغ بالوحش، أن يتحدث الناس عنه بالمكروه، بما هو مكروه، يخاف أن يفضح، يخاف أن يسقط يسقط من عين الناس. لولا هذا الدافع، دافع الاعتزاز لهالت على كل إنسان معصيته، لهان سقوطه. لهان عليه انحرافه لهان عليه انغماسه في الوحول طبعا ليس معنى هذا أنه ليس في بني البشر من هانت عليه نفسه الفطرة قد تشوه والعزة قد تمرغ بالوحول هي حالات شاذة وحالات استثنائية ليست مناط الحكم نحن حينما نقول الإنسان هكذا نقصد في الأعم الأغلب وفي الخط العريض أما في كل حكم هناك استثناءات وحالات خاصة في الطرف الأول والطرف الثاني لكن, لكن معظم الناس يعني مثلا لو أن طفلا في مدرسه رأى قلما وأعجبه وضع القلم في جيبه صاحب القلم اشتكى المدرس سأل لا أحد يجيب لو فرضنا أن هذا المدرس منع خروج الطلاب من الصف وفتش الطلاب واحدا واحدا وضبط هذا القلم في جيب أحد الطلاب لو أن هذا الطالب في الصف الأول أو في الحضانة أو في الصف الثالث أو في أي صف يشعر هذا الطالب وقد كشف أنه سرق قلما وكذب يشعر بآلام لا توصف يشعر بخجر شديد يشعر إن كان فصيحا يتمنى أن الأرض تبتلعه ما هذا الشعور هذا شعور الاعتزاز الذي أودعه الله في الإنسان أودع الله في الإنسان هذا الشعور من أجل أن يبتعد عن المعصية ترفعا واعتزازا وتأثما فنحن بادئ ذي بدء نقول الله عز وجل أو دع في الإنسان دافع الطعام والشراب ودافع الجنس ودافع الاعتزاز الأسماء المتنوعة الشعور بالأهمية أو تأكيد الذات أو إثبات الذات أو دافع الاعتزاز لو جرست إلى أي إنسان يقول لك أنا لي موقف لا ينسى هذا يقول لك أنا فعلت كذا هذا في مصلحتي أنا الأول صنعتي متقنة ما من إنسان إلا ويعتز إما بحرفته أو بمهنته أو بماله أو بصحته أو بقوته أو بنسبه أو بكذا وكذا إذن ما أودع الله في الإنسان هذا الدافع إلا من أجل أن يقيه السقوط إلا من أجل أن يقيه الانحراف إلا من أجل أن يقيه الفضيحة يعني أنا قصة أرويها لكم سريعا رجل منحرف متبذل متحلل من كل قيد اقتنى آلك تصوير فيديو وصور نفسه مع امرأته بأوضاع متبذلة وأعاد الشريط إلى مكتب إعارة أشريطة بالخطأ يعني الشريط الذي صور فيه زوجته وضع خطأا في علبة من نوع الإعارة فلما أعاد الأشرطة فوجئ صاحب هذا المكتب بشريط جديد طبع منه نسخ كثيرة ووزعه إلى أن وصل الشريط إلى أخي إلى أخ هذا الإنسان مغرف إذا أخوه ومرأة أخيه أوضاع متبذلة ينذى لها الجبين أعلم أخا طيب هذا الإنسان صح صحته جيدة ودخله وفير مطمئن في بيته اضطر هذا الإنسان إلى أن يبيع بيته في دمشق وأن ينتقل إلى حمص اضطرارا من الفضيحة ما الذي حرك هذا الإنسان اعتزازه صديحة كبيرة جدا من الأشياء الخاصة تصبح منشورة بين الناس لهذا النبي ماذا قال طوبى لمن وسعته السنة ولم تستهويه البدعة هذه بدعة وفي أحاديث كثيرة جدا تؤكد على الناس هذه العلاقات الحميمة الخاصة لا ينبغي أن يتحدث بها فكيف إذا صورت نعم ما الذي جعله يهجر الدم يهجر الفضيحة وقد يندفع الإنسان إلى الانتحار إذا شعر بالفضيحة قصص كثيرة جدا يكتشف أنه مثلا تلعب أو أنه سرق وسوف يصبح على الملأ وعلى صفحات الجرائد قد ينتحر إذا لا تست لا تستخف بهذا الدافع دافع الاعتزاز دافع الشعور بالأهمية دافع العزة دافع تأكيد الذات دافع إثبات الذات دافع كبير جدا وخطير وما أودعه الله في الإنسان إلا رحمة بالإنسان ما أودعه الله في الإنسان إلا حصنا له ما أودعه الله في الإنسان إلا ليكون ثياجا منيعا يحول بينه وبين السقوط الآن ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه المعذ ومن أسمائه المذل الحقيقة أنت تكون عزيزا لمجرد أن طبقت أمر الله مثلا حينما تغض بصرك عن محارم الله حينما لا تخلو بامرأة أبدا حينما لا تذب حينما لا تقول ما ليس في قلبك لا يستطيع الناس أبدا أن يضعوك في موضع ذليل لو أن إنسان دخل إلى بيت صديقه وصديقه ليس في البيت ولو كان بريئا يتحدث الناس عنه يجرحه الناس إذا أنت لمجرد أن تطبق أمر الله عز وجل لمجرد أن تكون نزيها عفيفا مستقيما مطبقا للشراء تكتسب عزة الشرق. هي هذه أول نقطة يعني أنت عزيز لأنك مطيع لله عز وجل وإسم الله المعز حينما أمرك بهذا المنهج حصن سمعتك النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى قال لا يخلو الن رجل بامرأة فأنت ما دمت مطبقا لهذا الحديث لا يستطيع أحد في الأرض أن ينال منك ولا أن يتهمك ولا أن يمرغك في الوحل ولا أن يلهج بين الناس بحديث شنيع عنك لأنك طبقت أمر الله عز وجل في تطبيق أمر الله عز وجل حفاظ على سمعتك وعلى كرامتك وعلى عزتك وعلى مكانتك وعلى شأنك اذا اول فكرة بالدرس اذا طبقت امر الله عز وجل اذا استقمت على امره اذا وقفت الموقف الشرعي في كل موقف فانت عزيز النبي علمنا اشياء كثيرة كان مع زوجته صفية رضي الله عنها. مر صحابيان جليلان في الطريق، قال على رسلكما هذه زوجتي صفية. البيان يطلب الشيطان. فأنت إذا كان دخلت إذا خرجت إذا وضحت إذا بينت هي حرام هي حلال هي تجوز هذه لا تجوز لا أدخل لبيت ليس فيه رجل حتى لو كنت من أصحاب الحراس إذا وجدت إنه في الدخول لهذا البيت بإصلاح صنبور الماء خلوة أنت كمؤمن لا تدخل ولك أن تضحي بأجر ذلك اليوم حفاظا على سمعتك وعلى عزتك وعلى كرامتك هذا هو المعنى الأول المعنى الأول أنه بمجرد أن تطبق أمر الله عز وجل فأنت عزيز أمين الأمين عزيز عفيف العفيف عزيز صادق، صادق عزيز. صور نفسك تكلمت بكلام في كذب في مجلس. فدخل رجل يعرف الحقيقة، فقال: ما الموضوع؟ فقال أصحابك: والله خلان حدثنا كذا وكذا. طلعت، أنت فعلت هذا، كنت معك أنا وقتها. ما الذي يحفظ؟ يذوب. إذن لم تكون عزيزا إلا إذا كنت صادقا لن تكون عزيزا إلا إذا كنت عفيفا لن تكون عزيزا إلا إذا كنت أمينا والدليل لو أن ابنك رجاك أن تجيب أصدقائه على الهاتف بأنه غير موجود وهو موجود وكذبت لو أن أحداً من في بني البشر لا يمكن أن يطلع على هذه الكذبة ابنك موافق هو طلب منه. تشعر أن هناك ضعفا في شخصيتك، تشعر بانهيار جزئي، لا، قل له ابني مشغول يا بني، مشغول بالدراسة، يعتذر عن لقاء، هذا الصح، فأنت ما لن تكون عزيزا إلا إذا كنت مستقيما على أمر الله، العفيف عزيز، الأمين عزيز، المستقيم عزيز، الصادق عزيز. المخلص عزيز الواضح عزيز اما اي انحراف يتبعه ذل ذل الفضيحة كشف انك لست بصادق جاءك الظل كشف انك لست بحكيم جاءك اللوم كشف انك لست بامين جاء سحب الثقة منك كشف انك لست بعفيف تشكك الناس فيك اذا من اسماء الله المعز أنه أنزل على نبيه كتابا وأنطقه ببيان ونظم نظاما وقنن قانونا وسن سننا وشرع شرائع إذا طبقتها بحكمة وبحذق وبدق وبدقة أول ثمرة من ثمارها أنك تعيش بين الناس عزيزا لا يستطيع أحد أن يلوك سمعتك بلسانه لا يستطيع مفترٍ أن يفتري عليك لا يستطيع متهم أن يتهمك ما, بيقدر. ما في دليل لأني أما في انحرافات في اختلاف، في أماكن غير صحيحة أماكن مشبوهة في علاقات غير صحيحة في تداخلات قد تكون بريئا ولكن الناس ينضغونك بالأفواح هذا المعنى الأول أن الله عز وجل يعزك من خلال شرعه يكفي أن تطبق شرعه فأنت عزيز وإذا كنت عزيزا حققت ثلث وجودك أول ثلث الطعام والشراب ثاني ثلث الزواج ثالث ثلث تحقيق الذات تأكيد الذات الشعور بالعزه وكما تعلمون سابقا أنه لا يجوز أبدا أن تقول الله مذل الله معز ومذل بل إن الأصوب إنه يذل من أجل أن يعز يعني إنسان منحرف مقصص يضعه الله في يعني أنا بذكر أحد أخواننا الأكارين عنده محل تجاري وعين موظف, عين موظف الموظف ضعيف الوادع الديني ضعيف الانضباط من الصبح من الساعة 8 حتى الساعة 11 إلى أن يأتي صاحب العمل وحده في المعنى فقد يأتي شخص يشتري منه حاجات لخمسمائة ليرة بألف ليرة يعني هو زوج حديث وزوجته لها طلبات كثيرة وضعف أمام نفسه فمن حين لآخر مبلغ في جيبه دون أن يعلم صاحب المحل صاحب المحل بالفراثة بالحاسة السادسة شعر أن المحل في نقص في نقص البضاعة في نقص بالغلة ففزف على صاحب المحل رجى صديقا له أن يأتي محله التجاري في الساعة التاسعة ويشتري حاجات بخمسمائة ليرة مثلا ويدفع ثمنها نقدا ويذهب ويعود في الساعة الخامسة ليرجع البضاعة فهذا صاحب المحل جاء الساعة الحادية عشر سلم على موظفه الكريم وسأله ماذا جرى في هذه الساعات الثلاث؟ لا شيء جاء أحد السلاء للأبد لا شيء حينما دخل هذا الشخص الساعة الخامسة وصاحب المحل وراء الطاولة والموظف أمام الطاولة يريد أن يرجع البضاعة قال له أية بضاعة هذه؟ قال له اليوم اشتريتها صباحا إلى الساعة ما عجبتني أتعارها غالية قال هل اشترى قال نعم ماذا حصل له قال لي والله لو نظرت إلى وجهه لرأيت دما ولا ترى جلبا دم وجهه الله ما أزله لماذا أزله ليحمله على التوبة فإذا تاب واستقام على أمر الله صار عزيزا فربنا عز وجل لا يضع الإنسان في موضع زليل إلا من أجل أن يعزه إلا من أجل أن يعالجه كي يعزه فلذلك الله عز وجل هو المعز وهو المذل وينبغي أن تقرأ هذين الاسمين معا وينبغي أن تعتقد جازما أنه إذا أزل فمن أجل أن يعز لكن البطل لا يحتاج إلى أن يذل كي يعز قلت لكم سابقا الإنسان ممكن يكشف الحقائق بنفسه ممكن لكن قد يكشفها قد يكشفوها بعد فوات الأوان وقد يكشفها وقد دفع حياته ثمنا لها وقد يكشفها وقد دفع سعادته الزوجية ثمنا له يعني إنسان تزوج إنسان دفعها إلى أن تعمل خارج البيت طمعا براتبها دفعها إلى التحرف دفعها إلى الاختلاط دفعها إلى أن تكون هو إنسان عصري إنسان يعني متفتح العقل إنسان واثق من زوجته، إنسان إنسان إنسان يقول بعد ذلك حينما دفعها إلى الانفتاح وإلى الاختلاط وإلى التبذل وإلى أن ترتدي ثيابا وفق أحدث الصرعات، صار اهتمامها به قليلاً صار غيابها عن البيت كثيرا اتصالاتها عديدة فوجئ أنها اشترت بيتا آخر من دفل خاص جاءها فوجئ أنها استغنت عنه فقال بالحرف الواحد أنا يلزمني ذبح على هذا التصرف الذي فعلته مع زوجتي يحبها لكنه دفعها نحو التحرر فأحبت غيره وانتساقت مع غيره واستغنت عنه، طيب هذا الإنسان بربكم لو أن في دمه كريات حمراء وبيضاء وهو كذلك أنا أقول مع كل كرية مع كل كرية حمراء وبيضاء كرية ثالثة يؤمن أنه كان مخطئا في عمله بس متى عرف أنه مخطئ بعد فوات الأوان بعد أن ضحى بسعادته الزوجية بعد أن ضحى بأم أولاده بعد أن استقر إلى العشي العشي الإسلامي في البيت طيب أنا لا أريد هذه التجربة أنا لا أريد أن تكون حكيما بعد أن تدفع الثمن باهظا أنا لا أريد أن تكون حكيما بعد أن تدفع معظم حياتك ثمنا لهذه التجربة أما إذا اتبعت كتاب الله وسنة رسوله في مقتبر حياتك أنت تهتدي برأي الخبير بحكم الخبير العليم يعني بين أن تستعمل هذه الآلة وفق هواك يصيبها العطب تصلح العطب تدفع الثمن باهظا يهبط مستواها يهبط مردودة لو أنك استعملت تعليمات الصانع لصنت هذه الآلة وأخذت منها أكبر مردود لذلك لو أنك عرفت الحقيقة بعد هوات الأوان ليست هذه بطولة ولكن البطولة أن تعرفها في الوقت المناسب إذا يمكن أن تكون عزيزا إذا اتبعت كلام الله ويمكن أن تكون عزيزا إذا أذلك الله عز وجل إثر حراس وبعدها تبت من هذا الزند فأنت بين أن تكون عزيزا بعد ذن وبين أن تكون عزيزا بعد علم تعلم وقن عزيزا وإياك أن تدفع سمن عزتك زلا ومهانة وإلاما قال الاسم المعز والمذل اسمان من أسماء الله تعالى وصفات فعله اسمان من أسماء الله تعالى وصفتان من صفات فعله نحن في عنا أسماء ذات وأسماء صفات وأسماء أفعال الله عز وجل ذات له ذات وله صفات وله أفعال إذا له أسماء ذات وله أسماء صفات وله أسماء أفعال فمعظم العلماء يؤكدون أن اسم المعز والمدل من أسماء الأفعال. هما اسمان من أسمائه تعالى وصفتان من صفات فعله فإعزازه للعبد يكون في الدنيا والآخر لكن إياك أن تغتر بعز الدنيا قد يكون عز الدنيا استدراجا استدراج لهذا يقول عليه الصلاة والسلام ألا يا رب نفس طائمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة ألا يرب نفس جائعة عارية في الدنيا طائمة ناعمة يوم القيامة يا تلاقي شخص حياته ناعمة جدا منزل واسع مفروش بأجمل الأثان التكييف التدفئة الديكور الجبصين السريات كل شيء بأعلى مستوى مركبته مكتبه دخله تجارته مكانته ثيابه الأنيقة من أعلى مستوى الله ما شاء الله هذا في طاعم شارب ناعم وقد يكون مكانه في النار وقد تجد إنسان خشن السياب خشن الطعام خشن الشراب منزله ضيق يعني حياته من الدرج الخانس لكنه طائع لله عز وجل هذا العبرة بالنهاية ألا يرب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة. ألا يا رب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة معروفه لكن ألا يا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين. ألا يا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم. أيام الإنسان بدافع من عزته الباطلة يعصر له. ليحافظ على مكانته لو كنت بين أناس فجار أو بين أناس منحرفين يعني أردت أن, أن تماشيهم في معصيتهم حفاظا على مكانتك عندهم أنت أكرمت نفسك أمامها ولكنك سوف تجعلها في الوحول يوم القيامة ألا يرب مكرم لنفسه وهو لها مهين؟ ألا يرب مهين لنفسه وهو لها مكرم؟ قد تبع نفسك في الدنيا حفاظا على دينك وحفاظا على استقامتك وحفاظا على مرضات ربك وحفاظا على آخرتك وحفاظا على اتصالك بالله قد تبع نفسك في موقف صعب جدا قد تقول لا أفعل وهناك ضغط كبير أن تفعل قد تقول لا أفعل وهناك إغراء كبير أن تفعل حينما ترفض تأتيك عبارات التقريع والسخرية والتعليقات واتهامات ألا يا رب مهين لنفسه، وهو لها مكرم، وهو لها مكرم. قد تكون أظلا في لجنة يعرض عليك كذا وكذا تقول لا أفعل هذا، حينما ترفض أن تفعل هذا تعزل من هذه اللجنة وتأتيك اللوم الشديد ويقال لك إنك مجنون. ضيعت فرصة العمر أن تكون غنيا ألا يربى مهين لنفسه وهو لها مكرم النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أردت إنفاذ أمر تدبر عاقبته سئل مرة أجري قرأت بحث لطيف سألوا مئة زوج في بلد غربي لماذا لا تخون زوجتك يعني هذا يسمى استبيان في علم النفس أن هذا الذي لا يخون زوجته ما الذي دفعه إلى ذلك فجاء الجواب متنوعا بعضهم قال لا أستطيع يعمل معها في محل واحد فهي رقوب عليه رقوب. فقال هذا أسخف جواب هو يتمنى لكنه لا يستطيع أحيانا لا يستطيع تحمل الاسم ولو أنه بينه وبين نفسه فالإنسان فعل عمل شنيع وما علم به أحد يواجه نفسه الآن يواجه اللوم الداخلي يواجه التحقير الداخلي يواجه السقوط الداخلي فجاء بعض الأجوبة إنني لا أستطيع تحمل هذا الاسم وجاء جواب آخر إنني أكره الخيانة الثاني لو أنه تحمل هذا الإثم تحمل ألم الشعور بهذا الإثم لفعلها لكن ابتغى راحة نفسه. لكن الثالث قال أنا أكره الخيانة هذا أرقى جوابك فالإنسان حينما يضع نفسه أحياناً بمواطن صعبة حفاظاً على عزته البعيدة أساثاً هو الأغبياء دائماً يعيشون وقتهم الأغبياء يعيشون لحظتهم يعيشون ساعتهم أما الأذكياء يعيشون مستقبلهم إذا بدك تعمل فعط ذكاء كأن إنسان يعيش وقته يهمل صحته، يهمل واجباته تأتيه المتاعب تأتيه الهموم تأتيه الأمراض أما الإنسان الأعقل النبي عليه الصلاة والسلام قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانية كان في أديب بالعصور العباسية اسمه ابن المقفع ألف كتاب كليلة ودمنا هذا الكتاب مترجم عن اللغة الفارسية كتاب فيه قصص حيوانات لكن فيها مواعظ بالغة من هذه القصة حدث ابن المقفع عن سمكات ثلاثة قال كيسة وأكيس منها وعاجب كانت في غدير يعني غدير ماء فيه سمكات ثلاثة كيسة يعني عاقلة وأكيس منها أعقل وعاجب هذا الغدير له فتحة يتصل بها مع نهر قال اتفق أن مر بهذا المكان صيادان فأبصر الغدير وأبصر ما فيه من السمك فتواعدا أن يرجع الصياد الأول حدث صديقه أنه نرجع نصيد السمكات فتواعدا أن يرجع ومعهما شباكهما ليصيدا ما فيه من السمك قال فسمع السمكات قولهما الصرمزية طبعا أما أكيسهن يعني أعقلهن فإنها ارتابت وتخوفت كلمة خطرة يأتي صياد ليصطادني ويأكلني. مستلمة مرتاحة جالسة. أما أعقله، أما أكيسه، فإنها ارتابت وتخوفت وقالت: العاقل يحتاط للأمور قبل وقوعها. هذا العاقل خذ هذه القاعدة. العاقل يحتاط للأمور قبل وقوعها. والأقل عقلا حين وقوعها والأحمق بعد وقوعها الأعقل قبل وقوعها الأقل عقلا مع وقوعها الأحمق بعد وقوعها هذه الكيسة قال قالت العاقل يحتاط للأمور قبل وقوعها ولم تعرج على شيء حينما سمعت هذه الكلمة لم تفعل شيئاً حتى خرجت من المكان الذي يدخل منه الماء من النهر إلى الغدير فنجت واستراحت وأراحت وانتهى الأمر هذا العقل قال وأما الأقل عقلاً الأولى أكية أي كيثة طقيت في مكانها حتى عاد الصيادان يعني بسجاجئ ونطلع منهم بسجاجئ فذهبت لتخرج من حيث خرجت رفيقتها فإذا بالمكان قد سد أول شيء فعله الصيادان أنهما سدان مكان فقالت فردت وهذه عاقبة التفريط. التفريط لكنها لم تستسلم غير أن العاقلة لا يقنط من منافع الرأي ذكية هي بس أقل ذكاء من الأولى ثم إنها تماوتت أمرت حالة ميت على وجه الماء منقلبة تارة على بطنها وتارة على ظهرها فأخذها الصياد ووضعها على الأرض ميت بين النهر والغدير فوثبت في النهر فنجت لكن تحطمت عصابك دفع الثمن باهظ. قال وأما العاجز هي البظلة، الحويفق، فلم تزل في إقبال وإذبار حتى صيدت وأُفلت. من لبّق حاله عمحوس. العاقل قبل وقوعها، الأقل عقلاً مع وقوعها، العاجز بعد وقوعها. في الله عز وجل بعز الإنسان. استدراجا يعني انفعال كذا من بهالمكان نعطيك هالشي والله شيء مغري هالشيء بيرفعك بين الناس مبلغ كبير جدا بتحل كل مشاكلك فيه تاخذ لك بيت فخم تاخذ لك مركبه فخمة. تزهو بين الناس بنحطك بهالمكان بهالعمل لك هيك هيمنه على الآخرين من قويت بنرفع شانك بس اعمل هذا عز لكن هذا العز استدراج أوه. أوه. إياك أنت قل الله الغني قل الله الغني لو كنت في دائرة مظلمة لو كنت في زوايا النسيان وكنت طائعا للواحد الديان فأنت العزيز وأنت الرابح قال أما في الدنيا فقد يكون العز بالمال وبالحال بالمال وبالجمال وبالغنى وبالقوة وبالأعوان وبالأولاد وبالزوجات وبالمناصب وبمتع الدنيا وبالبيوت وبالبساتين يعني أيام إنسان يكون عنده مقصف جميل جدا بدي أصدقائه ما شاء الله شو ما هذا الجمال شعر بعز أنا عندي هالمقصف عندي هالثاني عندي هال... يعني الإنسان أيام بيعتز بأشياء كثيرة ببيته أيام بيعتز قال هذا عز الدنيا اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت حينما تعتز بشيء ثاني هذا العز باطل إما بشخص ميت سيموت أو بمتاع الدنيا لذلك من علامات قيام الساعة أن المرأة في آخر الزمان قيمته متاعه فقط كل مكانتك تك من ثمن بدلتك سان لوران ما هيك؟ سان لوران خير إن شاء الله صوت عظيم كل مرتبتك من ب... من بيتك من م... مكان بيتك فالإنسان حينما يستمد عزه من الدنيا فقد وقع في متاهة كبيرة قال بعض العارفين عز الدنيا بالمال وعز الآخرة بالحال لك حال في طهر ونقاء واستقامة وشوق ومحبة وقرب هذا عز الآخرة أم المال عز الدنيا قيل أن ستح الموصلي كان قاعدا تسئل عمن يتابع الشهوات كيف صفته؟ وكان بقربه صبيان مع أحدهما خبز بلا إدام ومع الآخر خبز وإدام فقال الذي لم يكن له إدام لصاحبه أطعمني مما معك فقال بشرط أن تكون كلب فقال له صاحبه نعم فجعل خيطا في عنقه يعطيه اللقمة في فمه ويجره من عنقه كما يجر الكلب فقال فتح الموصل لي للسائل أما أنه لو رضي بخبزه من دون إدام ولم يطمع في إذام صديقه لم يصر كلبا له قصة بليغة قصة ثانية أو حديث ورد على رسال سيدنا داود أوحى الله تعالى إلى داود أن يا داود حذر وأنذر أصحابك أكل الشهوات فإن القلوب المعلقة بشهوات الدنيا عقولها عني محجوبة وحكي عن بعضهم أنه دخل على تلميذ له فقدم التلميذ خبزاً قفاراً ولم يكن له إدام فأخذ يتمنى بقلبه أن ليت كان له إدام يقدمه إلى أستاذه فقام الأستاذ وقال تعال معي فحمده إلى باب السجن فرأى الناس يضربون ويقطعون ويعذبون فقال الأستاذ تلميذه ترى هؤلاء الذين لم يصفروا على الخبز وحده ماذا حل بهم يعني سبق وقيل إن رجل خرج من السجن وفي رجله قيد يسأل الناس قال أعطوني كسرة كسرة خبز فقال له أحدهم لو قنعت بالكسرة لما وضع القيد في رجلك قصة رمزية يروى أن بباب أمير رجل وقف بباب بباب أمير فرأ خادما يدخل بلا استئذان يعني علم أن عفة هذا الخادم هي سبب هذا الحجاب المرفوع بينه وبين الأمير يعني لا شيء يدق أعناق الرجال كالطمع لا شيء يذل الرجال كالطمع فالله عز وجل معز، معز إذا طبقت شرعه ومعز إذا استغنت به عمن سواه، لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي للمؤمن أيذل نفسه. ابتغوا الحوائج بعزّة الأنفس، فإن الأمور تجري بالمقادير. شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغنائه عن الناس. فالعزّة التي هي اسم من أثماء الله أيضاً. صفة أساسية من صفات المؤمنين لقوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين إذا كنت مؤمنا حقا فأنت عزيز لأنك مع العزيز ولأنك على شرع العزيز ولأنك مستقر للعزيز ومعتمد على العزيز والعزيز لن يخيب ظنك قال بعضهم إعزاجوا الله لعباده يكون بصحة قناعتهم فإن الذل كله في الطمع إذا المعز والمذل إثماني من اسماء الله الحسنى بصفتين من صفات أفعاله وموقف العبد من هذين الإثمين أنه إذا طبق أمر الله عز وجل صار عزيزا حكما حكما بمصطلح الفقهاء تحصيل حاصل يعني أمر الله فيه بذور عزة المطبق والله عز وجل بأمره التكويني يعزك إذا اعتذذت به واعتمدت عليه وأخلصت له وأقبلت عليه ولم تشرك به والمعز والمذل إثماني يجب أن نلفظهما معا والأصوب أن نقول يذل ليوعذ وهذا ملخص الدرس والحمد لله رب العالمين